أعوذ الله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطل السماوات والأرض جاعي للمبائك وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ Let her death يزيد في الخلق ما يشاء ي او كو دي ما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 الحكيب <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الْحَمْدُ لِلَّهِ كُلَّ الْفَضْلِ جَمَاعُ durə də səma və azlə və dəl mənə بِسْمِ اللَّهِ وَمَا نَحْنُ مِنَ الْمُرْحَمِ ذُو الْلَّهِ